Apa kau lihat Allah telah memberikan apa yang ada di bumi dan manusia bergerak di lautan dengan perintah-Nya, dan langit terletak di atas bumi kecuali dengan izin-Nya. Allah adalah Yang Maha Pengasih dan Yang لكل أمة جعلنا من سكلهم ناسكوه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْغَيْظَ كَأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ اتَّخِذُوا مَنَاذِلَ إِنْ يَكادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَكِفُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ أَنَّ الرَّعْدَ يَعْصِرُهُ الْمَوْتَىٰ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ